كنت مع صديق التركي وقلت له كيف تسلم وكيف تسلم مع الإمام وأوقات تسلم قبله هل يجوز أنا هذا يجوز أنا قلت كل من يسلم قبل الإمام صراط باطل <تصفيق> طبعا هو, هو يعني قال بعض العلماء بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جاء الإمام ليؤتم به لكن الصحيح أنه لو سلم قبل الإمام يرجع ويتابع الإمام وينتظر سلام الإمام ويسلم معه وقد أساء نعم إلى التفسير وصلنا إلى قوله جل, جل في علا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم أهليكم نارا وقودوا الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتادروا اليوم إنما ترزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تري من تحتها الأنهار يوم لا يغذل الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وفلنا لنا إنك على كل شيء قدير هذا تعليم الأهل الأدب والدين لا بد وهذا واجب على أنه يبتدئ بأهله وبذويه والأقربون أولى بالمعروف لتعليمهم أمر الدين والأصل في ذلك قول الله جلال فعلاء يا أيها الذين أمنوا علامة إيمانكم ما سأتي فهذه أيضا فيها دلالة أن من علامة من علامات الإيمان اجتماع الأهل والولدان وتعليمهم كيفية القرب من الرحمن والآدب معه سبحانه جل جل فعلاء كُو أنفسكم النار نار أيعملوا بطاعة الله جلال فعلاء اتقوا مسالك الغضب عند الله جلال فعلاء وتجنبوا العذابات فعليكم بالإحسان إلى أنفسكم ولا الغير. فقال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم أهليكم نارا وهذا أيضا قو أنفسكم لا بد من البدء بالنفس وهذه أيضا من الأداب التي تأدب أدبنا بها إبراهيم عليه السلام ربنا في لي ولي ولي ديا فالأسطع أن يبدأ بنفسه في الدعاء ثم في غيره ثم مع ذلك يبدأ بغيره وأيضا أنه في قوله قو أنفسكم أهليكم نارا قو أنفسكم بارتكاب بتنكب الصالة قو أنفسكم السير مع الجاحدين أو الجاحدات قو أنفسكم من, من الزلات والسقطات والهنات قو أنفسكم ولليكم نارا وقودوا الناس والحجار وهذا لا يتعد إلا بالعلم أولا أن يعلم ما يرضي الله للإرفع لها فيه وفعله يفعله يعلم ما يرضي الله للإرفع لها في الانتاء عنه و عنه و أيضا أن ينشر ذلك بين الناس و هذا هو العالم الرباني أصد أن العالم الرباني رد الله عنك أشغل الله عليك العالم الرباني والذي تعلم العلم أتقنه فأتقنه ثم تعبد به ثم, ثم علم به أو نشره بين بين الناس كان عمر بن خطاب يأتي بأهل بيته وزويه فيقول إني آمروا آمروا غدا الناس بأمر لو رأيت أحدا منكم قد تنكب الصراط أو سارع فيه لأنكرن به نكالا ثم يأمر به ثم يأمر به ذلك قال قو أنفسكم أهليكم نارا وخودوها الناس والحجار يعملوا طاعه الله للفعلها بالذك الذي ينجيكم ائتوا بالصلاحات بعد الصلاحات والطيبات بعد الطيبات اغلقوا باب الخطيئات قال الله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا أي اتقوا الله وأوسو أهليكم بطق الله سارعوا في مرضاته سارعوا فيما يكون فيه المغفرة وأيضا فيه التوبة والأوبة إلى ربكم جل, جل فعلا وسارعوا إلى مرضاته بفعل الأوامر والمساء عن المحارب اتقوا الله هذه وصية الأوليون والآخرين اتقوا الله قو أنفسكم وأهليكم نارا وهي تكون ايضا بالكامل بالتعاطي انتهاء المحرمات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا جزما في كتابه في في سنته حين قال مروا اولادكم بالصلاه عند سبع واضربوهم عند عند عشر وفريقوا بينهم في المضارع اسماء كانت قلنا كنا نصوم ونصيم ونصوم الصبيان ونلهيهم بلعب العهن ألدنا رائك يا دكتور احسن الله لك قالت ونلهيهم بلعب, بلعب العهن قال يا أيها الذين عملوا وأنفسكم ماريكم نار وقودها الناس والحجارة وقودوا أي حطبها والحجارة أيضا الأصناف التي كانوا يعبدونها فتحترق كما يحترقون فوند إلى الهالك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنا وثمنا سفلنا في اليم نسفة نعم قال الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم لها وارده قال ابن مسعود ومجاهد وابو جعفر الباقر الصدي ياحجاره من كبريت نعم تزداد اشتعالا يعني فقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وما ما أموّن عليها ملائكة غلاظ يعني شديد طبعهم ولهجتهم نزعت الرحمة من قلوبهم حتى يكون نكالا عذابا عقابا على هؤلاء الكافرين وصي قال الذين كفروا ولا جهنم حتى إذا جاءوها فتيحت أبوابها وقال لهم خزنتها أنا مأذنكم رسولا منكم يقصون عليكم آياتي وأنذرولكم نقاياهم لكم هذا قالوا بله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيلاد خروا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بأس المتكبرين لا رحمة لهم على هؤلاء لأنهم قد قد أنذر واعذر وقد أمهلهم الله ثم أمهلهم لكنهم عتوا وطغوا وتكبروا وتجبروا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فاذا امرهم الله بأمر لابد لاته به على احدافيري وهذا مقتضى حكمه الله جل في علاه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين كفروا بعد طبعا انخفاض قلوبهم وطقات قلوبهم على ان الأجل قد دنا وانه لا معين لهم ولا نصير ولا شفيع قال الله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا بعد اليوم إنما ترزون ما كنتم تعملون يعني قال لهم يوم القيامة العذر لكم وأعذركم لا ينفعكم الآن لا لكم من شفيع ولا, ولا ولا ولا صديق ولا حميم وما هي ما هي إلا النار تلظى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها طيورة وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق من قردين دعوا هنالك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدة أو ثبورا كثيرة يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني مهما اعتذرتم فانه لا يجد قبولا عند الله الا في وقال تعالى يا أجواء الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي توبة صادقة جازمة تمحوا ما قبلها بل تبدل السيئات حسنات في هذا الباب في التوبة النصوح. قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم ووفيكم إياها فمن وإذا خيرا فليحمد الله وإذا خيرا ذلك فلا يلومنا إلا, إلا نفسها يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح فانا التوبه جاءت من اهل الايمان لانهم تقاعسوا لانهم دخل في قلوبهم الهوى والدغل واحب الدنيا واكراهات الموت هذا كله موجود في هذه الامم لذلك الله تعالى يناديهم يستنهدهم يا ايها الذين امنوا توبوا يا ايها الذين امنوا قلنا نداء من الله جل في علا دل على أله أمر يعتمد به أو نهي عنه وهذه علامة الإيمان السمع والطاع للرحمن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة معنوم آمنوا نعم آمنوا وتابوا من, من, من الكفر لكن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والذال قال الله تعالى ربنا لا تدعنا الله لا اله الا انت اكرتلنا الله الا بالحق ولا يذلون ما يفعل ذلك الا القاسام يضعف له العذاب يوم القيامه يخرج فيه مهانا الا من تابوا امنوا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما قال يا ايها الذين امنوا توب الى الله توبه نصوحا صادقه جازمه يتمحى بها السيئات بل تبدل السيئات حسنات وتلم شمل التائبه وتجمعه وتكفوا عما ان يتعاطى هذه الذلات قالت على عسَر رَبُّكُمْ أَيُّكَفَرَ عَنْكُمْ سَيَأَتِكُمْ يعني بعد التوبة ستعلمون أن الله على سيكفر عنكم سيئاتكم وهنا على التعميل عسَر رَبُّكُمْ أيُّ عَسَرَ في القرآن جازمة عَسَرَ في القرآن جازمة وهذا قاله من مسعود رضي الله عنه فعَسَرَ في القرآن جازمة عَسَرَ في القرآن جازمة عسى ربكم أن عن يكفر عنكم سيئاتكم واتخذكم جنات جري من تحتها الأنهار يبقى بالتوبة النصوح الله جل وعلا يكفر عنكم سيئاتكم وسيئاتكم هذا جمع مضاف والتقعيد التأصيلي الجمع المضاف يعوم فيعم الكبيرة والصغيرة يعني عسى بالتوبة النصوح يكفر الله الكبير والصغير عسى ربكم أن يكشف قال عسى ربكم هنا لفتت الانتباه في هذا الباب أنه قال ربكم أتى أثاب الربوبية لأنها مصدر ال وعدم العقوبة ما عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم جمع مضاف فيعم المفراة عن جميع الذنوب ويدخلكم جنات من تحتها الأنهار وعسى من الضيجة على موجبه كما قال ابن وهنا فيها كأنه قال للتائبين للصادقين للمخلصين ينتظركم جنات ربكم جل فعلا الوطن الأصيل ولذلك الله بشرهم قال عددت لعبادي الصالحين ملعين العين من رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم وايد من جنات الأنهار يوم لا يغزل الله النبي والذين آمنوا معه أي ولا يغذيم سبحانه وتعالى في لا في الدنيا ولا ولا ولا في الآخرة من باب أول عرصات القيامة هذه في الكرامة وايدا في الدنيا فإن الله لا يمكن منه أحدا قال وكان ظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمد بسمة من السماء ثم يقطع فلينظر هذه بأن كيده مغيض قال عسى ربكم وعسى مجيبه في القرآن عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئتكم. وادخلكم جنات نذج من تحتها الأنهار. قال عسى ربكم من كفر أنكم سيأتيكم واتكلكم جنات من تحتها الأنهار يا لا يغزي الله النبي والذين عملوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم يقولون ربنا أتمنى لنا نورنا واخفر لنا أنك على كل شيء قدير قال نورهم يسعى بين أيديهم جعل الله لهم ضوءا عظيما يسيرون به حتى يصلوا إلى الجنة عندما المرور على السرط تعلمون <تصفيق> الصراط تدق من شرّ من شعره من السيف والمرور على الصراط بين على جنبات جهنم يعني هذا لا يمر عليه إلا من ثبته الله رفيع وفي وفي النار وعلامات علامات في النار كالاليب كالليل تخطف من يزحف من من يمر من المنافقين والنور التام الكامل يكون لاهل التوحيد الذين لهم كمال التوحيد الذين لهم كمال التوحيد الحمد لله جزاكم الله خيرا احسن الله عليكم وهذا من عظيم من عظيم بصيرتكم نعم عسى بكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات من تحتها الأنهار نعم يوم لا يغزي الله النبي والذين أمنوا معه ويوم لا يغزي الله النبي والذين أمنوا معه فعneckاني جهنم يكون لها الأنوار على قدر الإخلاص وعلى قدر على قدر الإيمان يمر على السرات فمنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كأجاويد الكريح المرسلة منهم من يمر كأجاويد الخيل منهم من يمر على يمشي ومنهم من يحبو، ومنهم من تختفو الكلاليب قال الله تعالى يوم لا يغزل الله النبي والذين, معه والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم جعل الله لهم انوارا يمرون به على السرط يقولون ربنا اتمنى نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وهو لا قد علم يقينا بانه لا خير, فيه لا خير اليه ولا خير فيه إلا بالله رب العالمين و الكون كل لا اذا انما قولنا الى شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وزي قال يوم لا يغزي الله النبي والذين امنوا معه لا هم هم في السماء هم يعلونهم كما في الدنيا أيضا حدث الفتحات العظيمة أنا معك يا سمراء ماذا تريدين أوري ما الذي ما الذي أتعبك فهما وأنا معك نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير وهو على صراطي على صراط تراه يمر ويمر حسب حسب الأنوار التي عنده لأنهم في ظلمه فيستنير كل إنسان بمحبة الله من النور نور يسطع كالشمس كالقمر كالنجوم كالمسباح كلنا على قدر عمله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا وقف لنا وهم في هذه الحال أحوال ما يكون إلى الله ترفع عليه لأنه بغت قد يخطفون إلى نار جهانا كالليب كالليب تخرج من نار جهانا من كتب الله له ذلك الله جميعا رب العالمين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا في لنا إنك على رشي قديس وإذا أيضا في هذا لا أتمم لنا نورنا أنهم يطلبون في الجنة الكمال والكمالات لا تكون في الدنيا بحال من أحوال يطلبون في الجنة الكمالات ويقال يوم لا يغزل الله النبي والذين امنوا مع نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم الله جعلنا كذلك رب يقولون ربنا اتمنى نورنا وغفر لنا انك على كل شيء قدير وانه يثق ويعتقد بان الله جل وعلا يثبت له النور ويجعله متلالئا ويجعله ايضا زياده على على نوره ويغفر له كلما غفر الله له كلما سطع النور كلما غفر كلما سطع الله عن نور يا لنا ربنا أتمنى نورنا وفلنا إنك على كل شيء قدير قال الضحاك والمضاحك والحسن البصري هذا يقول المؤمنون حين رونا يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ يقول هذا المؤمنون يرون النور يوم القيامة إلى أنا ربهم، ونور المنافقين قد طفي قال ابن محمد عرج من بني كنانة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عم الفاتح فسمعته يقول اللهم لا تغذني يوم القيم اللهم لا تغذني يوم القيم لأن أكون العرض الله جل في علاه يعني له نور والله يزيدهم من النور هم يبتاهلون للرب جل على عسى ربكم لا عنكم سياتكم ودخلكم جنات الدر من تحتها الأنهار يوم لا يغزر له النبي والذين آمنوا معهم نورهم يسع بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هذه أيضا في دلالة على أنهم كانوا إلى الخير وبالخير يعملون ولذلك الله تعالى إن في دعوهم توسلوا توسلوا بأفعال الله جلال الفلاة بصفات الله قالوا إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى هذا رزق رزق الأخرة ورزق الأخرة هو معاملة, معاملة الملائكة بالكرامة لهم وأيضا النور الذي يسعى معهم حين يمرون بالصلاة وتذيتهم على ذلك ثم بشاراتهم بالجنة وما في الجنة عددت العبادة الصالحين عين ورأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفتح يقول اللهم لا, لا تخزني يوم القيامة اللهم لا تخزني يوم القيامة وهذا ضاع من ألمئة مكانا اللهم لا تخزينه اللهم يا رب العالمين واتمنا نورنا وأنت أرحم الرحيم ثم قال يا أيها يا يا النبي جاهد الكفار والمنافقين وأعوذ العالمين وهذا شوف رد على المعتزلة ال ال أهل السيخ والعناد والوطلان شوف يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان نرفق شيئا لزانا وما في وهو لو يقرأ كتاب الله لا يرى شوف الله يقول يا نبي النبي جاهد الكفار جاهد يا مجاهده جاهز مجهد كفار المنافقين واغرز عليهم وما وجهنم ورساله الفوائد المستنبطه فضل التوبه ان تكون صادقه فثمرته أعظم مما تصوره الإنسان يغفو الله له ما تقدم ذنبه وما تاخر فضل, فضل إحساني للأهلي والأقربونا المعروفون، فضل إحسان الأهلي بالتعليم وبالإتساء بالتعبد، وبلإتساء بالتعبد. لا ينتفع الكافر بشيء في الآخرة ردا على من قال من بعض السلف أنه قد ينتفع بشفاعه المؤمنين لا ينتفع الكافر بشيء في الآخرة لا نفع له. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرد فنكون الله تعالى مبينا حال هؤلاء الكفراء وله في ضنك وفي شيد وفي شديد شديد الأمر No fui a hacer la